وَإِذَا نَادِيَ تُمُو إلَى الصَّلَاةِ تَخْذُهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَنِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا هل تنكمون منا هل تنكمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا وما وكم فتقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله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 إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترك كثير منهم يسارعون في لثم والعدوان وأكله مستح لبيس ما كانوا يعملون لو لا ينهيهم ولا احبا عن قولي مولث ما اسلم الصحف نبي سما كان يصنعون وقال اليهود يد الله مغلول قلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يوم في قو كيف يشاء ولا يزيدن كفيرا منهم ما أنزل إليك من الرّب بِقَطُّ يَا نَا وَكُفْرَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَا وَالتَّوَلَّى بَغْضًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولا ادخلناهم جنات النعيم